هبشر يا أسد غالب شيح وجاوب وتناصب أسد غالب أسد فحتم بسوارك يا حيدر سائل عن سقي الفوّه فحتم بسوارك يا حيدر بسعن ابن نبي طالب بسعن ابن نبي طاني <تصفيق> بديت من السقيفة ويا كان المصطفى انثغره كان الغايه ومنوي ندخل محوار العذره كان الغايه صدق ما حوار العتره على المدينه وقال شنو مصيبه الزهره خلنا على المدينه وقال شنو مصيبه الزهره تي العن فارس منه اللي احذف من هو اللي دحا هالباب تي من هو عبر العزكاء تعبني صوت يا حيدر بس علي بس علي, بس علي بنبي طالب بس علي بنبي طالب اللي بيصلي وبيصلي النبي ثاني ابشرك من طبينا على الغرفة شاف الباقبوه نور طلع عليه يدناش لولا من ناس الأحمد جاوبت بعلات الصد لولا من ناس الأحمد سيئل عن باقي ليمه محمد منه بن عمه سيئل عن باقي ليمه محمد منه بن عمه منه شماطي عن كبار صحتي بصوت يا حذار Vash'al ibn Abi Talib, Vash'al ibn Abi Talib وصل ترض العراق وقال منه هو بالنجف مدفون مثل <مقضال> بالحرب دوسن شايف شان المليون شايف شان المليون هو على صراط الناس اللي بصيك ويعبر هو على صراط الناس اللي بصيك ليت الميت بقبالي ليله توحش انت يا حضره الميت بقبالي ليله توحش انت يا حضره سيد المحشار صحيتني بصوت يا حيدر بس عيني بس عيني بتعاني طالب بس عاني طالب تامرعتني تويا والله على الظريحي حس دليت بعلى الهادي وابن العسكرونا رجس وابن العسكرونا رجي من دليته بالسر دب طبل المهدي متحمس من دليته بالسر دب طبل المهدي انت القضيه وقل امتك مصدق ابو طال فهمت القضيه وقل امتك مصدق ابو طال اذا عن المعبر تحت بصوت يا حيدر متعاني ابن طالب بتعاني بتعاني ابن ابي طالب سجاليه يا كان على التوزيع والهندسة الصوتية كرار الموالي كرار الموالي أداء الرادود الحسيني حسام العابدي كلمات الشعر الحسيني مرتضى الذهباوي المونتاج احمد الزيدي